وَقَوْمٌ نُوحِ الَّمَا كَذَّبُوا رُسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلْمَاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادُوا وَسَمُودَ وَأَصْحَابَ الرُّسِ وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلٌّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلٌّ تَبَرْنَا تَتَبِيرًا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها فالكانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كَادَ ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا.